Bismillahirrahmanirrahim. Ida sifan faturat, wa ida al kawakib tatharat, wa ida al bihar fudjrat, wa ida al qubur bughtharat. Alimat nafsu ma